آيات لقوم يؤمنون، واختلاف في الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحياه، فأحياه الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يؤمنون. تلك آيات الله نتنوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا ثم يصر مستكبرا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 قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجوا لأيام الله ليجذي قوما بما كانوا يحسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون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 وإن الظالمين بعضهم أوياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس ودى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات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 وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تطلع عليهم آياتنا بينتم ما كان حجتهم ما كان حجتهم إلا أن قال رأته بأباءنا إنكم صادقين قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا وَلِلَّهِ بِنَفْسِ السَّمَاوَاتِ والأرض وَيَوْمَ تَأُوُمُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِلَيْهِ يَخْسَرُ الْمُبَاطِلُونَ وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاتِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هَذَا كِتَابٌ لا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ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 وَعَدَ اللَّهُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَرَىٰ بِالسَّاعَةِ إِنْ ظَنُّوا إِلَّا ظَنُّوا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَا لَهُم شَيْءَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وقيل اليوم لننساكم، وقيل اليوم لننساكم كما نسيتم يومكم هذا، وقيل اليوم أن وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين